هو الذي بعث في المؤمنين رسولا منهم يَتْلُو عَلَيْهِمْ آياته يَتْلُو عَلَيْهِمْ آياته ويزكّيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ve in kanum min qabl la fi dalalin